ويضيق صدري ولا ينطرق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 قال لئن اتخذت الهه غيري لا من المسجونين قال اولم جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن قوم اذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما اتم ملقون فلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فَالقَامُ سَعَّصَ فَإِذا هِيَ تَالْقَفُ مَا يَكُونُ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَجِيلٍ قَالُوا آمَنَ نَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى رَبِّنَا ربنا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 إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أَجْمَعِينَ، ثم أغرقنا الآخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون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 واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون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 ان في ذلك لآيات وما كان ترهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون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 إن في ذلك لآتا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ مُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذْرِيِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَ أَصْحَابُ الْأِنْكَتِ الْمُرْسَلِينَ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 فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 يُنقُون السَّمْعَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ